وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَةٌ ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذليه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم قالدين فيها وعد الله حقا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 117. ورحمتنا من كل زوج كريم 118. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبيد